أحبي بتعالي الحق شوف اللي جرالك من بعدك شهر عالمي وجد يلاقي خيالك من عندك وانا كتما غرامي وغرمي حذكني ولا عندي لأب ولا أم ولا عم أشكلك نار حبك هوا حلو وجسمي في ايديك مختار أعمالك في جلالك وفي صدك في أخبار غضامي ورمح لكني لاشكي وبكي وحكي ليكي يا غزوالي يلن قلبك أبعس مرسيد وكت جوابك وبك لك وتزل شكت وصبر ورضي ويا حوالك ما الأوت ولقت ما غنمه وغنمه لكني وعشقك في حياتي وروح وأهل وما ودي <تصفيق> يا حبيبي تعال الحق شوف يا هواي يا خيالك من قدك وانا كنت مغرمي ورمي لا اموال ولا عد